وعلى الله من إتباعنا الله لا نثبت إلا ما الله ولا ننفي إلا ما نثاغ الله أشعره لم يرث إتباعه ولم